أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدوا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذهم لا يؤمنون إن <تصفيق> ما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 أَنْمَنُوا مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ قالوا إِنَّ مَا تَقَيَّضْنَا بِكُمْ لَإِلَّا مَن تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أن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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن ناخيلوا وأعناقوا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يذدعون سلام قولا من رب رحيم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 ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن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 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ وَنِعْمَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَصْرٌ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُؤْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ